لآن ل ا ق ر موسوعه النابلسي ا ن للعلوم الاسلاميه وإن ي ش ر م ج ن ص ل و ن يصلونها جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا ف ل ي ذ و ق و حميم هذا ف ل ي ذ و ق حميم وغساق واخر من شكله أ ز و ا ج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم لا م ر و س ا ب ه م إنهم ص النابلسي ر ق للعلوم أ ا ل ن ا ف ب ئ س ا ل ق ر ا ر ربنا قالوا م ن ه ق م و ا ر ب ن ا من قدم ل ن ا هذا فازده ذ ع ب ا ضعفا س ي ا ل ن ا ر و ق ا ل ا ما ل ن ا لا وقالوا مالنا لا نرى رجالا كنا, كنا نعدهم من الاشرار أ ت خ ذ ن ا ه م سخريا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 رب موسوعه ا ا ل ن ا ب ل ع ز ي ز ا للعلوم غ ف ر ق هو نبأ ا ك ا ن ل ي م ن علم ب ا ل م ا ء ا ل ل خ ت ص م و ن إ ن يوحى إ ل ي إ انما انا نذير مبين اذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من طين فاذا سويتم ونفخت فيه من روحي فقعوا له, فقعوا له ساجدين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 إلا عبادك موسوعه ن المخلصين ه م قال فالحق ا ل ح ق أ ل النابلسي للعلوم ي ه من أجر الاسلاميه أنا م ن ك ل ل إ ن موسوعه النابلسي ن و للعلوم الاسلاميه